بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الزياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء